Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allahu ma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahi al-ladhi arju illa fadl wa la aqsha illa adl. ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبلا بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدى قبل التاهب والعدى وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها أعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي بعد افضل من ساعتي ويومي واعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي أنت الله خير حافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يوم هذا وما بعده من الآخرين من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرض للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلق. الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي واختم بالانقطاع اليك امري وبالمغفره عمري انك انت الغفور الرحيم وصل اللهم على محمد وآله الطاع